لا خير في كثير من يعنق ان لمن امر بصدق قد ام عرف انه اصل Yay! نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا اشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ان يقضى الظلم بعيدا اي يدعو إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَا تَخِذَنَّ مِن عِبَادِي كَنَصِيبًا مَّفْرُطًا Do-do-do. <laughs> قانصيرا خسنم مبين يا o mm -hmm.